الحفيظ نتذكر فائدة مانع الانزلاق وفائدة كابح السرعة وفائدة البالون الواقي وفائدة حزام الامان وننس الله الحفيظ اذا شعرت ان حياتك في خطر او ان المرض يهدد صحتك او كان ابنك بعيدا عنك وقد خشيت عليه من الضياع او رفقاء السوء او ان ما لك الذي جمعته قد بات قاب قوسين او ادنى من التبدد والتلف فاعلم انك بحاجة الى ان تعلم ان من اسماء ربك سبحانه الحفيظ وانه ينبغي عليك ان تجدد ايمانك بهذا الاسم العظيم وانه قد جاء الوقت المناسب لتتفكر فيه وتتأمل فهو وحده يحفظ حياتك ويحفظ صحتك ويحفظ ابنائك ويحفظ مالك ويحفظ كل شيء في هذه الحياة أيها القلب اطمئن يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات منتهى الحفظ عنده وغاية الرعاية لديه وأقصى الطمأنينة ستكون وأنت بمعيته يحفظ عبده لذلك نقول دائما اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إنك تستحفظ الله جهاتك الست إنك تطلب منه هالة حفظ تحوطك من جميع الجهات ولا يقدر على ذلك إلا هو يحفظ سمعك وبصرك لذلك ندعوه في الصباح والمساء أن اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ستفقد الجهاز الذي تستطيع به فهم هذا العالم ان فقدت سمعك وبصرك ستعيش في عزلة سوداء ستخنقك الدنيا بصمتها قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به الحفيظ هو من يحفظ سمعك الذي تسمع به الحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة يحفظ بصرك الذي تنظر به للحرام ولو شاء لأذهبه في لحظة يحفظ دينك لذلك تناجه في السجود أن يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك طرقات الزيغ لو لم يثبت قلبك على دينه لتناوشتك الشبهات وتخطفتك الأهواء علماء أفنوا أعمارهم بين الكتب والمحابر لم يريد الله أن يحفظ عقائدهم فكفروا به سبحانه وبعضهم صار مبتدعا في الدين وأنت بعلمك القليل ما زلت تسجد له لقد حفظ الحفيظ دينك عالم اسمه عبد الله القصيمي يؤلف كتابا يدافع فيه عن دين الله اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية قيل عنه مبالغة أنه دفع به مهر الجنة وأثني عليه من منبر الحرم ثم بعد ذلك بسنوات تطرق أصابع الزيغ قلبه والعياذ بالله وتبدأ الشبهات تنسج حول أفكاره بيوت الشك ثم تغد المسلمات ممكنات والحقائق آراء وتحت تلك شبهات ومن بين أكوام الضلال يمسك قلمه ويؤلف كتاب يهاجم فيه الإسلام اسمه هذه هي الأغلال يقول إن دين الله آصار وأغلال وقيود نعوذ بالله من الخذلان إن الحفيظ هو من يحفظ دينك لا مجموعة المعلومات التي في رأسك لا تغتر بعلمك ولا بحفظك لكتاب الله ولا باستظهارك لشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ستزيغ إن لم يحفظ الله دينك هذا بلعام بن باعراء يؤتيه الله اسمه الأعظم ليدعوه في أي وقت فيستجيب له فلا يحول هذا الاسم العظيم بينه وبين الزيغ فيهلك في الهالكين وننسى الله يحفظ حياتك لذلك نستودعه سبحانه أحبتنا عندما نفارقهم ونقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه يستحيل أن تضيع الودائع التي أسبغ عليها الله حفظه وأحاطها برعايته كل حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه نتذكر فائدة مانع الانزلاق وفائدة كابح السرعة وفائدة البالون الواقي وفائدة حزام الأمان وننسى الله اذا صفعت الامواج بعتوها السفينة وبلغت القلوب الحناجر من الذي يحفظ السفينة من ان يبتلعها المحيط رأيت تسجيلا لسفينة تلعب بها الامواج كان منظر من في السفينة وهم يندفعون بعنف من اقصاها الى اقصاها مؤثرا لا يملكون شيئا حتى التفكير لا يستطيعونه الشيء الوحيد الممكن بالنسبة لهم هو محاولة التشبث بأي شيء ثم لما انتقلت الكاميرات للخارج رأيت السفينة قشة صغيرة في وسط الأمواج العاتية يعلن قائد طائرة عن وجود عطل في الطائرة فيتحول أولئك الذين كان كل واحد منهم في فلك يصبحون إلى مخبتين الكل يلتجأ إلى الله ويعلن توبته نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم وغمومهم وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم ان يتصوره من هو الذي اصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام ويخرج منها اولئك الذين حولهم الخوف الى اشباح تعرضت الطائرة كنت احد ركابها الى مطبات هوائية شديدة لحظتها فقط استشعرت وبدقة كبر جرم الطائرة وكيف انها الان في الجو تسبح فوق صحراء ممتدة شعرت بشيء فوق الخوف كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرك في الجو بقدرة الله ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب في الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله المعقبات يقول تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله لأجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا بك حتى يحفظوك بأمره من كل ما لم يقدره عليك كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائكته الكرام حتى يصد عنك أي طلقة لم يشأ سبحانه أن تخترق جسدك وأي صخرة لم يريد سبحانه أن تنهي حياتك بل وأي بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤذي بشرتك شاهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة اغتيال الشيخ عائد القرني في الفلبين وكيف أن المجرم وجه إلى صدر الشيخ عائد ست رصاصات من مسافة متر تقريبا ولا حائل بين الطلقات والشيخ والقاتل يبدو أنه محترف ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقيه ثم يخرج الشيخ من تلك المحاولة الآثمة سليما معافا وأتذكر كيف أن طلقة واحدة ومن مسافة بعيدة أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون كيندي مع أن سيارته كانت تتحرك وحوله الحرس والجنود ثم يعلن الشيخ أنه كان قد ذكر الله وحصن نفسه بالأدعية هذه الحادثة درس متكامل بل من عدة أجزاء في معنى اسم الحفيظ ما بين القوسين أتعلم أنه يحفظك في كل لحظه بل في كل لحظة يحفظك مئات المرات كيف؟ في هذه اللحظة التي تقرأ فيها ما بين القوسين حفظ قلبك من التوقف وشرائينك من الانسداد وعقلك من الجنون وكليتك من الفشل وأعصابك من التلف ورأسك من الصداع ومعدتك من القرحة وأمعاءك من التهاب القولون وأعضاءك من الشلل وعينيك من العمى وسمعك من الصمم ولسانك من الخرس كل هذا وأكثر حفظه في هذه اللحظة ثم يستمر هذا الحفظ في اللحظات التي تليها وهكذا فكم الحمد لله ينبغي أن نقولها في هذه اللحظة الواحدة قارورة إذا أوقفت سيارتك في مكان مظلم وخشيت عليها أيدي السراق فاستحفظها الحفيظ فلن يضيع سبحانه ما استحفظته عليه إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ستعود بإذن الله وهم في أحسن حال لأنه الحفيظ إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيئا ثمينا في مكان عام أو مكان غير آمن فانزح بقلبك إليه وقل اللهم احفظه وثق أن عين الله ستكلأه إلى أن تعود أربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان يبعد عن تبوك ستين كيلا اسمه نعمة ريط ثم هبطوا الساعة التاسعة صباحا سائرين على أقدامهم إلى مكان يسمى الشق والشق هذا شرخ عظيم في قشرة الأرض والهبوط إليه مغامرة بل مجازفة بالحياة حبهم للمغامرة جعلهم ينزلون وصلوا إلى القاع في نصف ساعة تقريبا ثم مكثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود إلى السطح تعلقوا بالصخور تزحلقت بهم الانحناءات الملساء تهشمت الطبقات الصخرية تحت اقدامهم عبروا من اماكن ضيقة لا تتزع الا لاصابع الاقدام تعبوا تشققت ارجلهم انهكوا تماما بلغ بهم العطش مبلغا عظيما باختصار رأوا الموت كانت قلوبهم معلقة بالله كانوا متيقنين ان لا حافظ الا الله يقول أحدهم وبشهادة البقية أنه دع الله بإلحاح وقد بلغ به العطش حدا تمنى الموت فإذا به وفي مكان لا يمكن أن يكون قد وطأته قدم إنسان في القريب على الأقل يرى قارورة ماء صحة نظيفة فلم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه بل فرح بالله الذي كان معه في تلك اللحظة علم أن الله الذي أوجد تلك القارورة في تلك اللحظة سينقذهم من تلك الرحلة المميتة لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت بل ترمز لحفظ الحفيظ سبحانه وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداء وثيابهم مشققة والدماء التثعب من أرجلهم وإيمانهم بالله بحجم تلك الجبال التي أحاطت بهم سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون أعظم وأكثر وأكبر والاسم الحفيظ مع كل مخلوق قصة فهو لا يخلق خلقه ثم يتركهم بل يمدهم بالسلاح الذي يواجهون به مفاجات الحياة يعطي كل مخلوق سيفه الخاص ليخوض حرب الحياه. فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع كالغزال والارنب ويحفظ بعضها بقرون تبقر به بطن من يقترب منها بسوء مثل وحيد القرن والجاموس ويحفظ بعضها بضخامة الجثة فتدكدك اعداءها بثقلها مثل الفيل والدب وبعضها يجعل سلاحها الذي يحفظها به سعقة كهربائية تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر وبعض الكائنات حافظها بسموم تكمن في أجسادها كالثعابين والعقارب ويحفظ الحرباء بأن جعلها تستطيع أن تغير لونها عند الحاجة ويحفظ بعضها بالطيران وبعضها بالقدرة على المراوغة والبعض بالتسلق هذا شيء من حفظه وما لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه أعظم وأكثر وأكبر يدافع عنك ومن صور حفظ الله أنه سبحانه يدافع عن المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا تأمل إنه لا يدفع عنهم الشر بل يدافعه عنهم وفي هذه إلماحة إلى ضراوة ما سيلاقونه وتعدد أشكاله وتنوع صوره ولكن الله أعلم بما يوعي أعداؤه فيدافعهم ويصدهم عن أحبابه وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب تخيل حربا بين عدو للدعوة وللحق وللدين وبين الله من المنتصر من المهزوم بل من المخذول انه لعباده المؤمنين حفيظ يحفظهم حفظا خاصا معه الحب والرعاية والرحمة يتجمع مشركو قريش حول غار فيه رجلان محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله عنه والاغراءات المالية تدفعهم لقتلهما معها الاحقاد الدفينة والرغبة في حوزة وسام الظفر باهم شخصية في تلك المدة فيتسلل الخوف الى فؤاد ابي بكر فينظر الى صاحبه العظيم ويقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا ابا بكر هل تعتقد اننا اثنان كلا بل نحن ثلاثة هنا تتشتت المخاوف تزول الرعدة يذوب التوجس وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلها أمان ها هم فتية الكهف يلتجؤون إليه ويسألونه الهداية فيلجئهم إلى كهف بلا باب كهف مفتوح للبشر والهوام والسباع ولكنه يريد حفظهم فيلقي عليهم أحد جنوده إنه جندي الرعب فلا يقترب من الكهف أحد إلا تزع الرعب رغبته في التقدم فتراه يهرع خائفا ولو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا أنا وأنت إذا أردنا أن نلقي شيئا ألقينا قلما أو كتابا أو صخرة أم الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر يقول سبحانه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب لأجل عباده وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذين كفروا فتنتفض أطرافهم فرقا من أولياء الله وديان السباع ويحفظك سبحانه بالملائكة فمن قرأ آية الكرسي قبل أن ينام أوكل الله به ملكا يقوم على رأسه يحفظه مما لم يقدره الله عليه تخشى مماذا إذا كان الله معك يجعلك هذا الاسم ترغب في أن ترفع صدرك إلى الأعلى ثقة بالحي الذي لا يموت تمشي في الظلام تجوز وديان السباع تخوض مستنقعات التماسيح فالحفيظ يحيطك بهالة حفظ تجعل كل هذه الأشياء اللاعب أطفال تافهة نعم هذا لا يتناقض أن تعمل بالأسباب فقد أمرنا بذلك وعمل بها قدوتنا عليه الصلاة والسلام في هجرته ومغازيه وأيامه كلها ولكن يبقى السبب سببا له قدره من الأهمية ويبقى الله في قلبك هو العليم القدير الحفيظ من يقرأ قصة الشيخ عبد الرحمن السمية رحمه الله في سفره إلى أفريقيا للدعوة ونشر الدين وكيف أنه خاض المستنقعات والوديان الموحشة في مجاهل القارة السوداء وجاع وعطش ومرض ومع ذلك لم يمسسه سوء بل ظل خمسا وعشرين سنة في طريقه اللاحب الذي اختاره لنفسه ثم مات في الكويت على السرير من يقرأ قصة السميط يعرف معنى الحفيظ ذكر البعض مما يستأنس به في هذا السياق مما لا نتحقق دقته ولكنه ليس غريبا على عباد الله الصالحين أن تعيد بن جبير أمسك به جنديان من جند الحجاج وبينما هم في الطريق إذ نزلت الأمطار وألجأتهم إلى صومعة راهب فرفض سعيد أن يدخلها رفضا قاطعا تنزها أن يلج مكانا يعبد فيه الله على ضلاله فتركاه في الأسفل وصعدا فإذا بأسد يقترب من سعيد فيصرخون به من الأعلى أن يهرب فلا يحرك سعيد ساكنا بل يظل في عالم من الذكر دافئ فيقترب الأسد أكثر ثم يصل إلى سعيد وكأنه يهمس له همسا ثم ينصرف والجنديان ينظران بخوف والراهب ينظر بعين أخرى يقول هذا ولي من أولياء الله خذوا كل دنياكم وتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا من الذي جعل الأسد يتوقف في اللحظة الأخيرة؟ إنه الحفيظ أنا الفقير شاهدت في مقطع مروع عبر اليوتيوب أحدهم يمر من على سكة الحديد مشيا والمشكلة أن القطار كان بكل قوته قادما ولكن الرجل قدر أنه سيكون في الجهة الأخرى في الوقت المناسب هذا هو تقديره فجأة تعلق رجله بين حديد السكة يحاول أن ينتزعها فلا يستطيع والقطار مقبل بسرعة جبارة صوته يملأ ذلك المكان برعب الموت والرجل يحاول بهلع يكاد أن يموت قبل أن يصله الموت ولما تكون المسافة بينه وبين القطار امتارا يأذن الله لحديد السكة ان يفسح لرجله المجال فتخرج وينتقل الى الجهة الاخرى في ومضة كان جزء منها سينهي حياته نهاية مأساوية ثق بضعفك ثق بهزال رأيك ثق بفقرك ثم اجعل قلبك معلقا بالله وردد انا الفقير الى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي نبي الله لوط عليه السلام يهجم قومه على بيته يريدون أن يخلعوا باب البيت وأن يظفروا بضيوفه وهم ملائكة إيا له من عار أبدي أن يظفر فسقط قومك بضيوفك فقال بكل ضعف لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ألزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان يا غلام وقد يحفظك الله أيضا بأعدائك كيف يكون ذلك؟ يقال أن لصا دخل إلى بيت وأراد أن يسرق مالا في إحدى الغرف وقد كان فيها طفل وأبواه فتسلل اللص إلى الغرفة وحامل الطفل ونقله إلى غرفة أخرى فصرخ الطفل فاستيقظ الوالدان مبهوتين وتسألا من الذي أخرج طفلهما فخرجا يبحثان عنه في المنزل استغل اللص تلك اللحظه ودخل غرفة الأبوين لسرقتها فجأة انهار سقف الغرفة ودفن اللص ما الذي جاء باللس لينقذ تلك الأسرة من الموت تحت الأنقاض بحيلة كانت عليه لا له إنه الحفيظ الذي يحفظ عباده يحفظهم حتى بأعدائهم ومن أعظم الأسباب التي تستجلب بها حفظ الحفيظ سبحانه أن تحفظه أعد وتأمل قراءة حديث يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك الله احفظه في أوامره فقم بها كما أمرك واحفظه في نواهيه فانتهي عنها كما نهاك اختناق هذا كل ما في الباب وبعد ذلك اشمخ على مخاوفك وأحزانك سينجيك الله منها كما أنجى ذنون ابن متى لا هم ولا غم ولا كرب يقارب هم وغم وكرب ذنون يونس عليه السلام في ظلمات ثلاث ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت يا لها من حياة بئيسة تلك التي ستقضيها إلى أبد الآبدين في بطن الحوت على تلك الهيئة الكئيبة ظلام ضيق اختناق ثم يواجه ذلك السيل من الكروب بكلمة واحدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فتصعد تلك الأحرف الضعيفة تخترق ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل تصعد إلى السماء يروى أن الملائكة سمعتها فقالت يا رب صوت معروف من مكان غير معروف فيجيء الفرج ويجيء الحفظ ويجئ العفو فيلقيه الحوت بالساحل وينبت عليه الحفيظ شجرة من يقطين كلنا في هذه الحياة ذنون الحياة قد التأمت علينا بكروبها ولن ينجينا منها إلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك واجعل من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا حفظا منك ينجينا به مما نخشى ونحاذر